يختلفون. أو لم يهذلهم كان أهذن من قبلهم من الكون يمشون في مساكنهم إلا في ذلك لا والنبي يدلق الله ولا ترجع الكافرين وردنا الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك الله كان بما تحضرون خبيرا وتوكل على الله وترقى بالله وكيلا ما جعل الله من رجل من قلبه جوه وما جعل أسواجكم لا من أمهاتكم وما جعل قوم و اعد للانتهاء a well نمره و الله يا أيها النبي قل لإزواجك الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لكم مغفرة وأجرا عظيمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضوا باشه c'est clair qu'on وَمَا يُدْرِيكًا عَنَّا السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ نَعْلَى الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجْمُونَ وَلِيًّا وَلَا تَصِيرًا يوم تطلبوا جنوهم في النار يقولون يا بيتنا أطعنا الله وأطعنا وَقَالُوا وقالوا ربنا أن اینها